وأصبح فؤاد أم موسى, موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين إن كادت لتبدي به لولا أربطنا هي لتكون من